بسم الله الرحمن الرحيم وقدر وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المس العذون يوم يدعون إلى نار جهنم دع هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا متكين بما آتاهم ربهم ووقعوا ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كونتم تعملون متكين على سر مصفوفا وزوجناه بحور عين والذين عملوا تبعتهم ذرية بِإِيمَانٍ الْحَقَّ نَبِّذَ رِيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلٍ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمال لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا 111. قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 113. إنا كنا من قبل ندعو 114. إنه هو البر الرحيم فذكر فمنت بنعمة ربك ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرون أحلام بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 سبون أم يريدون كيدا فَالَذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أم لَهُمْ إلَهٌ غيْرُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يُنْكِسَ فَمًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَرْكُوم فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِنَّ